بسم الله الرحمن الرحيم طاثيم تلك آيات الكتاب المبين نكلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 ونريد أن نجعل الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهابان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم مثى أن أرضي فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعله من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزما إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عثاء ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا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 ولمَّ وَرَدَ مَأْمَدٍ ما وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ ذُو لِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُو شَيْخٌ كَبِيرٌ فتقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي عن السشاء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك لي أجر ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ قَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُمْكِنِحَكَ إِشْدَبَنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جاد بفطور نار قال لأهلهم كثوا إني آنفت نارا لعلي آتيكم منها بخبر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 أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها فاهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ثوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كأنوا قوما فاتقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون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 فاجعلني صرحا لعلي أطنع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَقَائِرَ لِلنَّاسِ بَقَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسمين وما كنت بجانب الطول إذ ناذينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا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 قالوا فحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وَمَنْ أَظَلَّ مِمَنْ تَبَعَهُ وَبِغَيرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلَ لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ قَالُوا مَن بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 وقالوا إن اتبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم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 كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعبون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كادوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ثرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تتمرون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 وَيَوْمٍ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَذْعُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان قورون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنؤ بالعصبه اول القوه وآتيناه الكنوز ما إن مفاتحه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 لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفيح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسابا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ ومن هو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 ولا تدعوا مع الله إلهم آخر لا إله إلا هو كل شيء إلهارك إلا وجهه كل شيء إلهارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون